يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم ويابى الله, الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي وَسَلَّمَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليظهره, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ, كثيرا إن كثيرا من الأحبار والرخبان لا يأكلون أموال الناس لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. ولا ينفقون غاف في سبيل الله فبشروا بعذاب الالم يوم يحما عليهم في نار جنم يوم يحما عليهم في نار جنم فتكوا بعجبه فتكوا جنوبهم وضوهم هذا ما كنستم لأنفسكم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا فذوقوا ما كنتم تكلمون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرب ذلك فين القيب